فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم ترها واجعل كلمة الذين كفروا السفلاء، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم،